ماذا لديه وصفه مسلمة في المال مع كلامي على أحكام شروط الصلاة فيما تعلقوا بالثياب وملبوس المصلي قال ولوث الحريض والذهب مباح للنساء دون رجال إلا عند الحاجة للرجال كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لفسه لأن أنا سنرى أن عبد الرحمن بن عود والزبير بن العوان كتوا القبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقف لهما في قميص الحديث فرأيته عليهم, عليهم. وغير القبل الذي ينفع فيه نفس الحديث في معناه فيقاس عليه فأما نفسه الحرب فظاهر كلام أحمد إباحته مطلقا لأنه سئل عن نفسه في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به باب لطبع من باب ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني لما يبقى لبس الميري بتاع الجيش حرير أمال الناس اللي في المدني لابسين ازاي؟ هذا بيخض العذاق شخص من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك وده متفرع على أصل عند الفنابلة إنه لا يجوز الصلاة ومكشوف العاتقين مكشوف العاتقين العاتق من أول أفاد كده لحد كده جزء ده اسم العاتق اللي ده تحمل عليه على يجوز صلاته مشوف العتقي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عتق منه شيء فقال لك على مشهور المذهب أي شيء على هذين العتقين خلاص اجزاءه ولو ولو وضع حبلا فعليه الصلاة في الفريله محملات تبقى جائزه ما فيهاش حاجه وثقل للجمهور الذين لا يفترطون هذا ولا يوجبونه وعلى الروايه المذهب أنه حتى لو وضع حيطا أو حبلا يعني هذا يدخل في قوله شيء يبقى يفسخه وإن كان الاثبت في هذا والاولى ان يكون الامر ايه ها ايضا يستر العاتق كاملا ولو كان محرم بحجه او عمره وهو يطوف في طواف القدوم ومضبع فكأش في كاسب الكتف الايمن لو صلح لك ذلك صلاته صحيحة لانه ستر احد العاتقين على احد الوثيين في المذهب ولكن التمام والكمال ان يستر العاتق الثاني فلا يشدد في مثل هذا على الايه على المعتذرين والطوائف لان بعض الناس بيتشدد جدا ان انت تشده ويقعد يقول له غلط كده كأنه مثلا عورة لا مثلا يقول فإن لم يجد ما يبتر عورته سترها فإن لم يجد إلا ما يبتر عورته سترها لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد قدر عليه فلدي ما هو كثائر صروفها يعني مش لا يهدون لا عباية كاملة ولا جلد كامل ولا بمطرون وأميس ولا هو بس حاجة تلبت شرط من الصر إلى الربطاقة هو دا اللي لقيت أماشة فوط حيلفها من وسط الحج رجبته يلزمه ذلك ويفعله يقول فإن لم يجد إلا ما يستر عورته تترىها كسائر الشروط ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى فإن لم يجد في جميعها تترى الفرجين فرضنا للمكان مش عصر من من من السر إلى الربة وإنما هو أفضل من ذلك اللي هو القماش أو التوب اللي معاه يستر السوقتين الفرجين فقط لأنهما أغلق فإن لم يجد فيه ما جميعا تترى أحدهما أي وما شاء بقول وتترى الزبر أولى في أحد الوجهين لأنه أسحر وفي الوجه الآخر الكبل لأنه يستقبل به القبلة والدبر يستر بالأليتين ويوم ستر عزاه يعني إذا كان لابد من وحدة يعني نسأل الله العفية لنا وللمسلمين، ويوم ستر عزاه فإن عدن الستر بكل حال صلى جالسا عريانا يومئ إيماءا بالسجود، صلى الله فتقل بحاج نسأل الله العفية كان بعض المسلمين يخرج من الجماعة يخرج الجماعة الإسلامية كانوا يدرسون العدد مثلاً الحملي أيضاً أنهما حنابلة في دراسة التقييم حنابلة يعني أقح فبيقول إن إحنا كنا عملي نيجي ندرس صلاة العوران أنه أبن يضحك أو الناس يصلي عريان ويبقى إمام بقى وراء ولا أذنه وعكيد والحتى سولينا بذلك ربنا عافيه حوب الصغراء ربنا يعني نتقن مما ظلمه هو ظلم المسكين بول يحصل به ستر يعني بقول يصلي جالسا ليه لأنه يحصل به ستر أغلى بالعورة وهو أكيد لذلك وعنه يصل قائما ولا يلزمه الجلوس ويركع ويزجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض الشر وهذه أولى الله مصدر عورات المسلمين ربنا مسألة ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه واخد يبطر فيهما مثل هذا واخد اكتلي به بعض أخوامنا أيضا الزناتين بقى كلها بول وغاية وميت مجاري مجالي صليهم تمام حتى عينا الناس الله العفوية والسلام ربنا ينتقم من الظالمين وإن الله يعذب الذين يعذبون الناس كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الاخوة يعني أثرون كتفيهم قاعد قول عزة صلي يقولوا له ما تصلي يقول الحمام يقولوا ما فيش حمامات اتوضع اللي تنجد للثقر ما تتينم مش من أهل الأعذار اتينم عفونا الله محمد. يقول وَمَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْمًا نَجِسًا أَوْ مَكَانًا نَجِسًا صَلَّ فِيهِمَا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيره وهو مخاطب بها مأمور بها أي الصلاة فإذا صلى فقد أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة عهدة المطالبة عن وعنه عن أحمد يعيد إذا صلى في الثوب النجس لأنه ترك شرطا مخدورا عليه والراجح أنه لا يجزمه الراجع أنه لا يلزمه هنجام فيصل بلا يعادل مسألة الشرط الرابع الطهارة من النجاة في بدنه وثوبه وموضع صلاة هي الثوب والبدن والبقعة لقوله عليه الصلاة والسلام لأسماء في دم الحيض حتيه ثم قرصيه ثم اغتبيه بماء وصلي فيها لأنه ما عندي إلا ثوب فيه أنام وفي أحيض وفي أصلي فأمرها بغتله فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه من قبل غسله أو قبل غسله. يقول إلا النجاة المعفو عنها كيسير الدم إلا النجاة المعفو عنها فتصح الصلاة بها كيسير الدم بيد حاجة ترتش دم عليه كم مجروح والدم ترتش على هدومه عمل كان بؤعة سبع ثمان عشر بؤعة متنطوري يصلي فيهم لا حرج بذلك كيسير الدم معفو عنهم بمشقة التحوز على ما سبق في باب المياه. بل وإن صلى عليه نجاة لم يكن علما بها أو علم بها ثم نسيها ففيها روايتان من صلى عليه نجاة أتى من صلى فلصلى ثم اكتشفها لم يكن يعلم بها أو علمها قبل الصلاة ثم نسيها فصلى ثم تذكرها بعد الصلاة فيه روايتان إحداهما يعيد لأنها طهارة ودبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء والثانية لا يعيد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عليه زد خلاة فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم؟ ما لكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا وفيه أدب الصحابة في الاقتصايا بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير تقديم هوا أو رأيه فقال أتاني جبريل عليه السلام فأكبرني أن فيه نائف أن عليني قذرا يعني خبثا فهو أبو داود سوجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالم بالنجافة حتى أخبر بها وبنى على صلاته يعني كم من من ساعة معرف على الجزء اللي هو صلى فيه بالنجافة المنسية أو مجهولة ولو بطلت لست أنفها والناس مثلهم فعلى هذا إن علم بها في الصلاة فأمكنه إزالتها بغير عمل كثير يخرجه عن حد الصلاة أزالها وبنى على صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها كالسترة إذا وجدها في الصلاة بعيدة منه يعني الضرط في المسألة قول دلوقتي الصهارة الحصية اللي يجتناب النجاسة في الثوب والبدن والإيه والبقعة هل هي شرط في الصلاة فتطر الصلاة بها ولو تهول أو جهلا ولا هي واجب يسقط بالعذر الأشبه أنها واجب للصلاة بأصله يسقط بالعذر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي موضع النجاسة أو ذهله ما كانت يعرف أصلا حتى أخبره جبريل فلم يعد الصلاة يعني إذا نفرض أنه كان يصلي الضف فأخبره جبريل في الثانية مثلا أو في الثالثة عمل إيه؟ كلع النعلين ورح نصلي بالعكامل فمعنى أن الأولى والثانية والثالثة صحيح إذا صح بعض الصلاة صح جميع الصلاة صح جميع الصلاة إن صح بعض الصلاة صح جميع الصلاة فدل هذا على أنها تسقط نسيانا فدل هذا على عدم شرطيتها وإن واجبة فقط تسقط بالسهوي وبالعزي وبالجهل وده الرواية المشهورة أنه لا يعيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث النهليه وده اختيار الشركاني واختيار شكو الإسلام رحمه الله تعالى وآخره هاخد دلوقتي في هاتات الصطره بقى اللي هو بيصيص عليها يعني واحد دلوقتي بيطلع عريان خاص وبعدين ابتدى بسطره طائر القاها وقعت من مش عارف كده واحد دخلها له وقف عليه ثاني تمام ولكن بعيده عنه فبيقول لو كان هيدي لها كتير ويقعد يقدر ويقعد ويلبس وايه يضر منه حركة كتير جدا هذا مشي كثير وحركة كثير تخرجه عن كونه مصليا يبقى هيعمل ايه يطلع من الصلاه يلبسها ويصلي من اول وجديد تعالى كثيره ولكن الأشبه بالطواب والأوفق لروح الشريعة والأضبط لفقه المولاه في أبعاد العبادات والعقود ونحوها زي ما على مجموعة فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النواة يعمل إيه؟ ماذا يفعل المصلي؟ إنه هو حيخرج فيطر نفسه وتواته وعورته ثم يعود يبني على مصل ولا ضره ذلك الفصل الكبير لا يضره ذلك الفصل كبيرنا حلقة لمحارته من أطاحة بالصلاة وش بحاربه يلعب وإن طال به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتول الأسودني في الصلاة وقتل العقرب الحية الصلاة يا إيه سعيد فالناسة هتضرب العقرب من ضربه عند موته لا ممكن يهرب منك وتكش في الغابة وتساور تحت اللحاف وتجري وتسايق وتسقق داني وروح شمال ومن وصل فوقه ذي اللي كل دي حركات لا تبطل الصلاة تمام فكما أن قتل الأسودين في الصلاة لا يبطلها وإن با... تفارقها أبعاده وانفقرقت جدا وكثر العمل الأجنبي بينها كذلك أيه من سعى لنصلاحية الصلاة كأيه كإزالة نجاته أو لجلب سترة يسروبيع ورته على الغضب والارض كلها مسجد وطهور تصحة الصلاة فيها بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا إلا المصبرة والحمام والحش وأعطان الإبل خلافا للمالفية المالفية بقوله هذا خبر والخبر لا يرد عليه النسر قلنا لا نسر إنما هو تخصيص عام والورد والخبر يرد عليه تخصيص العام وإطلاق وتقييد المطلق ولا يرد عليه النسر يعني قول النبي الأرض كلها مسجد وردت صحيح عنه أنه قال إلا المقبرة والحمام تمام فهذا خبره على عمومه مخصوص بالإيه بالخبر الأرض أو بالحديث الأرض وعليه الصلاة في المساجد التي بنيت على قبور حرام والصلاة القبور في المساجد حرام وفي المساءة دي بحثة ومفائز ممكن تترى تحرير الساجد في تحرير في اتفاد القبور بحرمة اتفاد المساجد او من اتخاذ صبوري مساجد للشيخ الالباني تحذير الساجل من اتخاذ السبور مساجد رسالة مهمة جدا في في بابها ورابع الشهاد جيد جدا في كلام الشيخ مسألة اما المخبرة والحمام والحش واعطان الابن اما المخبرة والحمام فلما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المخبرة والحمام وهذا استثناء الظاهر والحديث الصحيح رواه الخامسة واما الحش الحش اللي هو دورة المياه الكنيف يعني فبطريق التنبيه عليه بالنهي عن هذين الموضعين لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب تمام لاحتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب وعايز يقول من إيه النهي عن الصلاة في المخبرة من أجل النجاسة نجاسة الجثث لا مش من أجل الجذة النهي عن الصلاة في المخبرة من أجل إيه دريعة الشرك ألو إن من كان قبلكم كانوا يستخدون خبورا أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتكذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك اتكذب هذا القدر صلى الله عليه محمد وعلى آله الخطير